طيب اللي معانا كده والصوت واضح عنده يكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوت واضح تمام انا واضحك في 7 تمام طيب اللي معنى حمد رب العالمين يكتب بسبعا برضوا لما بذنهما وذنهما شاء رب الشيء باع وصلات على المعوث وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً أما بعد كانت ما الحمد لله حمد وحيداً لذنهما في إحملت أن رجل يقضوا على ما بينهما وذنهما شاء رب الشيء باع ولا معوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فما زلنا مع هذه السلسله المباركه التي اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها سببا لمراضيه لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ لنفسه ولا ابتغاء للشرف الناس بتاعه الجوارح ما هو ذلك القادر عليه سلسله قصص القران كلمات حق فيها عن معاني إيمانية وطربوية فضلا عن المعاني الدعوية التي تعد الزاد والوقود الحرقي للعاملين لدين الله تبارك وتعالى هذا الزاد الحرقي أو الوقود الحرقي للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فضلا عن العاملين لدين الله لابد أن ينتج إليه جميع من أراد أن يسلك الطريق إلى الله عز وجل على طريق الدعم أو من خلال طريق الدعم. ممكن تكون المعاني مكررة، ممكن تكون المعاني جديدة، أقصد جديدة في الطرح أو في التلقي، ولكن لا بد من المحافظة عليها. كثير من الناس، طبعا أنا بتكلم مع الناس على قدر من المبادئ ولن نذكر أسماء، ولكن كثير من الناس يأخذوا أو كثير من الأخوة والأخوات بيأخذوا او عليه أو عندهم ما على شيخ من المشايخ الافاضل اصحاب الفضل والصدق طلع عن الخبره الدعويه والممارسات الدعويه المختلفه على شده الطرح وعلى تكرار المعاني التربويه نقول لكم ما تقولون ولكن لا بد من المحافظه على هذه المعاني لا بد من المحافظة على هذه الاضاءات التربويه في رحله السيد الله عز وجل لازم تفضل المعاني محفورة محفوره جوه قلوبنا عشان نعرف نكمل في الطريق الى الله سبحانه وتعالى لان الطريق فعلا صعب صعب ان انت تكمل فيه أو عليه من غير هذه المعاني معاني إيمانية معاني ترضوية معاني دعوية حرقية وأفضل ما تأخذ منه هذه المعاني هو القرآن عموما ومن ثم قصص الأنبياء ثم قصص القرآن ولكننا نتكلم عن المعاني الدعوية خصوصا في هذه التلسلة معنا النهارده قصة مؤمن آل ياسين قصة مؤمن آل ياسين جاءت في سورة ياسين سورة ياسين كما تعلمون إن هي من السور المكيه 8 التركيز على قضيه البعث والنشور معايا يا جماعة. التاكيد على قضيه الالوهيه والوحدانيه لله عز وجل صوت واضح السلام عليكم ثم. واحنا في قصص القرآن مش هنتناول واللي بتهتم بقضايا السور المكية, المكيه عموما ولكن هنأخذ منها لان موضوع سوره ياسين هو موضوع السور المكيه عموما واللي بتهتم بالقضايا الالهيه والعبوديه والرساله السماويه والدعره الاخره عشان كده أقول لك ان سوره ياسين بتهدف او بتهدف الى ثلاث اهداف لابد أن ان تحصل من هذه الصوره الهدف الاول اللي, اللي عايز يعيش مع سورة ياسين او يستفاد استخادة ايمانية تربوية دعوية من هذه السورة لابد ان يضع نصب عينيه هذه الاداة في السلام اول حاجة هو بناء قصص العقيدة وبيان طبيعة الوحي وسك الرسالة السماوية ثنين التركيز على طبيعة البعث والنشور معايا يا جماعة ثلاثة التأكيد على قضية الألوهية والوحدانية لله عز وجل ستواضح سلام عليكم ثمان وإحنا في قصص القرآن مش هنتناول صورة يسين كلها ولكن هنأخذ منها مؤمن الآن يسين الموقف هنأخذ من خلال مشهدين المشهد الأول قول الله تبارك وتعالى أو من قول الله تبارك وتعالى وضرب لهم مثل أصحاب القرية إن جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اسمين فكذبوا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم انى اليكم لمرسلون وما, علي وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا انى تطيرنا بكم لإن تنتهنا رجما لكم ولا يمستنى ولا يمستنكم منا عذاب قليل قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون مشهد الرسل الثلاثه مش هنتكلم عن الخلافات بين اهل التفسير مكان مين أسماء الرسل القريه اللي راحوا فيها كان اسمها ايه هل الملك اللي كان موجود فيها اسم ايه الرسل دول كانوا مرسلين من الله تبارك وتعالى مباشره لهؤلاء القوم او لهذه القريه ولا كانوا مرسلون من خلال نبي من انبياء الله تبارك وتعالى كل ده مش عايزين نغوص فيه او نخوض فيه ولكن عايزين نأخذ الفائدة او الحكمة والمقصد الدعوين وراها بقى كان اللي قال ان هذه القرية هي انطاقية اللي هي في شرق تركيا الان واني كان في وقتها كان ملك صغير بيعبد الأصنام وبيفرض عدادة الأصنام على القوم واني كان في زمان انبياء بني اسرائيل او كما قيل زمان سيدنا عيسى عليه السلام أن سيدنا عيسى هو من أرسل هؤلاء الرسل وكانوا من الحواريين هم رسل مباشرون من رسل بني إسرائيل مباشرة إلى هؤلاء القوم وإن كان هذا ما هو عليهم جمهور المفسرين إن كما جاء في سياق الآيات ان هؤلاء الرسل رسل مباشرون من رسل بني إسرائيل ولكن هنأخذ الحكمة والمقصد الدعو من هذه القصة أو من هذا المشهد مشهد إرسال الرسل لاصحاب القرية أو لتلك القرية والمشهد الاولاني عندنا هو مشهد المواجهة بين الرسل الثلاثة وبين أهل القرية ولكن قبل هذا المشهد وتصور هذا المشهد بصورة عملية وقعية بعمل إثقاطات حقيقيه على أرض الواقع تعالوا نشوف بداية الصورة الحروف المقطعه ياسين وأن هذه الرساله نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم ثم بعد ذلك هذه الحته التربويه او الايمانيه اللي محتاجين ان نركز عليها اللي هي ان ربنا سبحانه وتعالى احيانا بيحكم على بعض الاشخاص لا يجدوا للهدايه سبيل وان يحال بينهم وبين الله تبارك وتعالى وبين طريق الهدايه لما يعلمه الله سبحانه وتعالى بما في قلوبهم قال ربي عز وجل اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم باب من الحتة دي في بارك من النقطه دي محتاجين ان احنا نور الله تبارك وتعالى من قلوبنا الخيره من الانكسار والذري والافتقار والانابه والتوبه والخشيه الى اخره من هذه المعاني التي لا بد ان تحفر في قلوبنا في رحله السيد الى الله عز وجل ثم بعد ذلك كما ان هناك اناس يبعدون عن طريق الله تبارك وتعالى هناك من الناس من يتم استثارهم لدعوه الله تبارك وتعالى ولدين الله عز وجل ولذلك ما في ناس ما فيش هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك القلوبهم أو قوة الإيمان داخل قلوبهم جعلتهم يتحركون من دين الله تبارك وتعالى. نرجع نقول المشهد بين المواجهة بين الرسل الثلاثه أو بين أهل القرية هؤلاء الرسل. قدموا, قدموا أنفسهم للأهل القرية على أنهم رسل من الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم ولكن هؤلاء القوم كذبوا هؤلاء الرسل بالرغم أن كل واحد من الرسل الثلاثة كان بيتحدث بما اتاه الله تبارك وتعالى من بلاغه وبيان وكان بيخاطب القوم بحجج قويه ولكن احال الله تبارك وتعالى بينه وبين نور الايمان بينه وبين الهدايه فبالتالي لجأوا للمرحلة الثانية في مواجهة أهل الإيمان أو في التعامل مع أهل الإيمان فضلا عن أهل الدعوة وهي إلغاء الحوار والالتجاء إلى لغة العنف والتنكيل فضلا عن التهديد بالتعذيب والقتل حتى يتم ود كلمة الحق وحرمان الناس من ترقي رسالات الهدى وهذا شأن التغاة في كل زمان ومكان المشهد التالي هو مشهد مجيء الرجل المؤمن الذي غمر قلبه بالإيمان يأتي هذا الرجل من أقصى المدينة يسعى مؤيد للرسل مؤمن بهم ناصح لقومه داعيا إليهم وداعيا لهم إلى تصدق هؤلاء الرسل والإيمان بهم فضل عن استجابة لتلك الدعوة بدأ هذا الرجل المؤمن الداعية إلى الله عز وجل يفند الشبهات ضد الرزل ويجيب عنها ويعرض العقيده والإيمان باسلوب دعوي فيه من الحكمة والبلاغة ما ينبغي أن ينتبه إليه الدعاء على طريق الدعوة في رحلة السير الى الله عز وجل بل حذرهم هذا الرجل الداعيه المؤمن من عقيده الكفر والتكذيب وأعلن أمامهم جميعا إيمان بالله تبارك وتعالى صلى عن بهؤلاء رصف طبعا أهل القرية مكتفوش بس بتجذيب هذا الرجل تبارك وتعالى شهيدا وبشره الله بالجنة فسمنى لو يعلم هؤلاء القوم الحسن العاقبة وعظيم الثواب الذي أعطاه الله تبارك وتعالى له فكان داعيا إلى الله قبل وبعد موته من المشهدين هناخد الجزء الأول من المشهد من خلال المشهد الأول محتاجين يكون في عدة وقفات دعوية على مستوى التصور الحركي للدعوة من خلال هذا المشهد مشهد المواجهة بين الرسل وبين اصحاب القريه اول وقفه معنا لابد ان ننتبه اليها ونحن نمارس العمل الدعوي الاصرار على الارسال قال ربي سبحانه وتعالى اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوا هما فعززنا بثالث لو شفنا من, إرساء من إرسال رسولين ثم تعززهما بثالث هنجد أن الرسول يتقوى بالرسول الآخر والرسولين تعززوا بالرسول الثالث كما جاء أو كما قال موسى عليه السلام لربه عن أخيه هارون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدق لي إني أخاف أن يكذبون فاستجاب الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى وقال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن ابتبعكما الغالبون أيضا من الإرسال الرسول الثالث هو رد على تجذيب أهل القرية للرسولين وفي أيضا كما ذكرنا إسرار على الإرسال قضنا على الإسرار على التبليغ وده بيعد من الدروس الدعوية التي لا بد ان ننتبه إليها فالعاملين الذين الله تبارك وتعالى فضلا عن الدعاء إلى الله يواجهون الناس ويدعونهم إلى الله وأحيانا المدعوون أو المدعوين لا يستجيبوا لهؤلاء الدعاء بل بيصدوا عنهم مش عايزين يسمعوا دعوة مش عايزين يسمعوا منهم أي شيء فده ما يتقنتش الداعية ما يتقنتش العامل لدين الله بل لابد للعامل لدين الله فضلا عن الداعية الاستمرار في الدعوة والحرص على النص والإصرار على تبليغ دين الله تبارك وتعالى وإياك ثم إياك أن يحمل أنك الإعراض من الناس أو كل المدعوين على ترك الدعوة والقعود على واجب البلاغ. أيضا قضية ثانية أو وقفة أخرى من الوقفات الدعوية وهي قضية مصاربة دائما مؤبدا ألا وهي ملائكية الرسل إن الناس بتظن ان الرسول الذي يأتي من السماء من قبل الله تبارك وتعالى من قبل خالق السماوات والأرض لابد أن يكون ملاكا إطلاقا ده إن يدل على الجهل بوظيفة الرسول وصدماً عن الجهل بطبيعة الرسالة لأن الرسالة هي منهج إلهي بتعيشه البشرية وحياة الرسول أو الداعية إن صح التعبير أو الإفقاد هي النموذج الواقعي للحياة وفق هذا المنهج الإلهي عشان كذا لابد أن يكون هذا الرسول من البشر حتى يستطيع ان يحقق هذا النموذج وهذا المنهج الإلهي. عشان كذا دعوت الحال. في بالك أنت قدوة. خد بالك أنت نموذج الناس تبصلك الناس تبصلك. انتم متراقبين من عيون الناس عايزين يشوفوا نموذج دين عايزين يشوفوا نموذج اخلاق عايزين يشوفوا نموذج دعوه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القران وفي روايه كان قرانا يمشي على الارض نموذجا صلى الله عليه وسلم خليك نموذج في حالك نموذج في اخلاقك نموذج في تعاملاتك نموذج ينصر الاسلام بدعوه الحال قبل دعوه الكلام ايضا فكره البلاغ هي مهمه الدعاء الى الله عز وجل واللي مهمت وليست مهمة الدعاء هي إجبار الناس وإكراه الناس على الإيمان ولكن وظيفة الدعاء صدى على الرسل إلى الله عز وجل أو رسل الله هي قذف الإيمان في قلوب الناس يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى يقيمون الحجة على الناس والناس هاي اللي بتختار بيختاروا بحرية وإرادة وسعي وكف سواء هيختاروا طريق الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الفوز والنجاح وإما هم يختاروا طريق التكذيب والكفر فيهلكون ويعذبون العيان بالله وهنا لابد أن يكون الداعي الى الله عز وجل في قلبه رحمة وشفقة على الناس المفروض لما الداعية أو الاخت اللي, اللي بتشوف مواقف في حياة البنات ودينو تخطيرة للأخوات اللي شغالين في الدعوة. للأسف، وبقول للأسف، بيجينا شكاوى كتير من تعاملات الأخوات مع البنات. من غلاظ، من هم شداد، إن هم من هم من أبراز عالية. ليه؟ وكذلك كنتم من قبل. الثالثات التي ينبغي أن ننتبه إليها في هذا المشهد هو قول الله تبارك وتعالى حكاية عن أهل القرية قالوا اننا تطيرنا لكم طبيعة, طبيعة أهل الفسر طبيعة أهل الفسر هم مش عايزين يكون متواجد في المجتمع أو في البيت، لون فيها أهل الإيمان وأهل الصلاح، فدائماً وأبداً يتطيعوا بأهل الإيمان وأهل الصلاح، فضلوا أهل الدعوة. قالوا إن تطيعنا. عشان كده واجه الرسل ابتداء هذا التشاؤم بمنطق إيماني واثق صريح. قالوا طائركم معكم. لأين ذكرتم؟ أين ذكرتم؟ بل أنتم قوم يصفون بكل قوة وكل رسوخ إيماني هذا التشاؤم منكم ومن أعمالكم لو مرجعتوش إلى الله عز وجل وآمنتم بتلك الرسالة وآمنتم بالله تبارك وتعالى فأنتم معرضون للعذاب والهلاك والضماط أو لن يصرف عن هذا هذا الخطر وهذا التهديد وهذا الشر إلا شر طبعا أو الخطر اللي بيهديدهم والعذاب والهلاك إلا إذا تغيرتم أنتم وت... وت... وتم الانتهاء من هذا الكفر وتم الرجوع الى الله عز وجل ودي من سنه او دي سنه من سنة التعامل مع الدعاء والمستحيل طبنا عاملين دين الله تبارك وتعالى ده منهج قران وضحه الله تبارك وتعالى في تعامل اهل الكفر واهل الفسق مع رسل الله عز وجل قوم سيدنا ثمود قوم ثمود عفوا تخفر الله قوم ثمود قالوا لسيدنا صالح عليه السلام قالوا اطيرنا لك ومن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون أيضا فرعون وقوم فرعون تطيروا بسيدنا موسى فقال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونصف من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصرهم سيئه يتطيروا بموسى ومن معه الا اننا طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون موقف دائم واجه به اهل الكفر واعزاء الايمان كل الدعاء والمربين والمصلحين في كل زمان ومكان كده لابد للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يردوا هذا الأمر ويبينوا طائركم معكم أئين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ده بسبب اسرافكم سواء كان الاسراف في الكفر أو الشرك أو الفساد أو الذنوب أو التعذيب لأهل الإيمان أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه إليها على طريق الدعوة هي طبيعة المواجهة بالأهل الإيمان والطغاه وكيفية التعامل الظالمين والطغاه مع المصلحين والدعاء إلى الله عز وجل لا يستطيع أبدا اهل الكفر واهل الفسق والطغاة والظالمين مواجهه اهل الإيمان والصلاح بالحجه والبيان ابدا بدايه من وجود الدعاه ما بيتحملوش رؤيتهم وفي نفس الوقت يوقوا عجز عن مقاومة المنطق بالمنطق أو إبطال الحجة بالحجة أو حتى مواجهة الفكر بالفكر لأنهم لا يملكون منطق أو حجة أو فكر حقيقي يواجه منطق وحجة وفكر الإيمان من صحة التعبير. شن كذا بيلجأوا إلى السلاح. بيلجأوا للتهديد والرجم والتعذيب والايذاء البدني بيعملوا ده بهدف إسكات صوت الحق في القضاء على الدعوه ولكن بالرغم من كل هذه المحاولات التي سفرها وسجلها التاريخ الحديث لاستخدام اولئك الطغاوى البوليمين للسلاح الهمجي من التعذيب والقتل ضد الدعاء الى الله عز وجل والمصلحين بطريقه بعيده كل البعد حتى عن الانسانيه التي زعموها. كانت النتيجة إن الدعوة بتقوى وبتتمكن وبتستقر وبتتوسع وبتتقدم وبتنتشر سبحان الله رغم من كل ما تواجهه الدعوة من صعوبات ومهوقات إلي إن الدعوة في انتشار رغم مني من كل ما يتحمل أهل هذه الدعوة من الام وتضحيات إلا أن الدعوة لا تتقوى إلا بالمحن والشدائد والابتلاءات وقلنا ونقول وسنقول إن شجرة الإسلام إن شجرة الدعوة إن شجرة هذا الدين لا تروى إلا بالدماء والتضحيات فما من دعوة إلى الله عز وجل دعوة حق دعوة ربانية إلا ويتم مواجهتها بسلاح أو بسلاح للضهاد والتعذيب والقتل والتشريب للمسلحين والدعاء إلى الله عز وجل وما من أعداء لهذا الدين إلا تعاملوا مع الدعاء من خلال قول أفحاب القرية لإن لم تنتهوا لنرزمنكم ولنستنكم منا عذاب الإنسان نوصل ثلاث معاني أساسية من هذا المشهد من هذه القصة قصة مؤمن آل ياسين لابد ان يتعاون الدعاء الى الله عز وجل فيما بينهم فضلا ان يتم التنسيق الدعوي للاعمال الدعوي تركز في الكلام ده تبدو ان يتعاون الدعاء الى الله عز وجل فيما بينهم فضلا عن التنسيق في الاعمال الدعوي وده من اهم اسباب نجاح الدعوه فضلا عن نجاح الدعاء وأقرب إلى مرضاه الله تبارك وتعالى فالتعاون على الخير والاجتماع على هذا الخير قوة يد الله مع الجماعة أما الاختلاف والتشاحن والتنازع مآله ولعاده بالله لمحق بركة الأعمال تمام كده حاجه ينبغي ان يهتم, إليها أو يهتم بها العامل لدين الله تبارك وتعالى هي الاخلاص يجب ان يكون ويحرر الاخلاص بكل ما تعمل الكلمه من معاني في طريق او على طريق الله تبارك وتعالى عموما فضلا عن طريق الدعوه خصوصا قيل ما اختلف قوم مخلصون لربهم قط م اختلف قوم مخلصون لربهم قاف لا في صول دعوة ولا في بلاغ حقائق إيمانية معلومة من الدين بالضرورة اثنين الحق قوي بذاته تم كده الداعيه الحكيم صاحب البصيرة تعلم أن القوة الأساسية في بلاغ هذه الدعوة يتمكن في تبليغ الوحي القرآن والسنه وصل الوحي للناس شيل الكلام اللي يربط الناس بالبشر وربط الناس برب البشر وربط الناس بربنا دي وظيفتك ما تربطهمش بشخصك ولا بكيانك ولا بجماعتك وصل الناس وصل الوحي لناسه بس وصلهم كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فهل على الرسل إلا البلاغ المبين بلغ رسالات ربنا سبحانه وتعالى وكده او كده كلمه الحق والهدى في الدعوه الى الله عز وجل غالبه عشان كده لازم الدعاء الى الله سبحانه وتعالى طبعا على العاملين لا ينشغلوا بالوسائل عن الغايات فالغايه هي تبليغ دين الله تبارك وتعالى للناس تبليغ الواحد للناس والوسيله ما استطيع ان استعمله واستخدمه لتوصيل أو لبلوغ هذه الغاية كما تنشغلش بالوسيلة عن الغاية الحقيقية مهما كانت براقه. ده بالعكس لابد أن احنا نوظف هذه الوسائل لإعلاق كلمة الدعوة لإعلاق كلمة الحق ونشر الهدى للناس ثلاثة وبها نختم انه اسلوب التغام في كل زمان ومكان اذا كلمه الحق فضلاً عن التعامل مع المصلحين والدعاء الى الله تبارك وتعالى هو القمه والمنه ومن ثم التنكيل بالدعاء وتقطيمهم وتشريدهم فضلاً عن تعذيبهم كده وجد على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى تجنب أسباب الفتن والحرف قدر المستطاع على عدم استفزاز الطغاة إلى الله استغفر الله عدم استفزاز الطغاة في رحلة سير الله عز وجل بحث مذعوية. لا يؤثر ذلك على تبليغ رسالات الله وتبليغ كلمة الحق نركز عشان الكلام لا يفهم من خطأ نابد للدعاء إلى الله عز وجل تجنم أسباب الفتن والحرص على عدم استزاز الطغاة بما لا يتعارض مع توصيل أو تبليغ رسالات الله وتوصيل كلمة الحق للناس وإلا لو حصل تصادم أو تعارض وده كده كده هيحصل كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما حدث كما سنذكر مع مؤمن آل ياسين خلاص في الوقت ده لابد باستضعب بالحق وتبليغ كلمة الحق حتى لو كانت الحكمة في هذا أو مآل هذا الأمر هو قتل الداعية أو موت الداعية أو تعذيب الداعية فالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أجراء عند الله مبلغون رسالات الله تبارك وتعالى إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة نتكلم عن المشهد الآخر ومش مشهد مؤمن آل ياسين هذا الرجل المؤمن الداعية المجاهد الذي جاء من اقصى المدينه يسعى حتى يبلغ رسالات الله تبارك وتعالى هنشوف الدروس الايمانيه والتربويه فضلا عن المعاني الحركيه الدعويه اللي ممكن نستخلصها من هذا المشهد مشهد هذا الداعيه المؤمن المجاهد وهو يقف امام الطغاة حتى يؤادر رسل الله تبارك وتعالى ويدعو إلى الله فتكون النتيجة استشهاد هذا الداعية والفوز في الدنيا والآخرة وتخليد اسمه في القرآن حتى يرسى الله الأرض ومن عليها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات تغاء مرباطه لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ غافة ولا اتباع هوى إنه لذلك وقابر عليه لو في أي سؤال متعلق بالكلام اللي احنا ذكرناه أو إلى أخرى نجيب إن شاء الله. تمام. نختلف قوم مخلصون لربهم فقط. نختلف قوم مخلصون لربهم فقط. نعم. في أسئلة إن شاء الله. أي نقول. مثال، ماشي قارب مثال هنتكلم عليك القص لا مش بتكلم على قصة الأخذ بالأسباب ونلمس لها بقول الأخذ بالأسباب لا بتكلم إيه مسألة الوسائل والغاية الغاية هي تقول <تصفيق> كلمة الحق الغاية مثلاً في ال... هنتكلم عن الميديا الإسلامي أنا عندي بالواسي كمثال إن أنا أطلع في برنامج دعوي على فضائيات من الفضائيات ولا ده كده إيه وسيلة. وسيلة إعلامية حتى أبلغ رسالات الله أبلغ الدعوة عن الله عز وجل دعوة الله تمام؟ فحدث إن هطلع بهذه الوسيلة ولكن لا أستطيع أن أتكلم في الدعوة لا أستطيع أن أبين حقائق الدعوة اللي هو الدعوة القيود الدعوة ال اللي للاسف مطلوبه اليومين دول ان انت مش كل حاجه تقولها قول الحاجات اللي ما تصطدمش فيها مع عواطف الناس طب بقيت حقائق القران طب بقيت حقائق السنه طب مساله هنتكلم في الرقائق وبس طب فين الولاء والبراء طب فين الحاكميه طب فين الالوهيه طب فين الربوبيه فبالتالي يخليك تمسك حاجه واحده بس عشان فتنشغل بهذه الوسيله اللي هي وسيله اعلاميه عن الغايه الاساسيه فيبدا باب التنازلات وباب الانحدار وضح كده يا استاذه بذرا توصيل رسالات الله وتوصيل كلمه الحق تستفز الطغا ايضا نستمر صحيح طبعا طبعا هذا طبيعي يعني ولكن لا نتعجل مامؤ من ال ياسين كان عارف أنه هو يعني مش هي الغلام في القصه السابقه كان عارف أنه هو هيمو كان من اعظم الحكم او من اعظم ما هدي اليه هذا الغلام ان خلاص عشان يبلغ رساله ربنا سبحانه وتعالى ان هو خلاص تبقى حين اكثر مسلم في اي جنب كان في الله مصاحب فطبعا ولكن بتكلم في قضيه الحكمه يكون في حكمة احنا في المعاني دي في القصه السابقه بتاعه غلام الاختوذ في اسئله ثانيه ان شاء الله الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واطلبك وذلك واقيلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته